يستضعف طائفَة منِهُ يذَبِّح بنأَهُم يذَببح بنأَهُم وَويستحين سأَهُ إنهُ كان منِن المُفسِدين وَنريد أن من على الذي نستضحف في الأرضِ وَنجعلهم أَإِ وَنجهُم الوارثين.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 وَلَمماا بغ جُدهُ وَْتَوَ آتَ يناهُ حُكمَهُ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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُم تَسْتَضِلُّونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جاء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 قال سنشد عضودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا ليا ماءا على الطين فجعلني صرحا لعلني اطلع الى اله موسى لعلني اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ, لعلهم يَتَذَكَّرُونَ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 وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقُ مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ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 وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ, ولعلكم تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا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 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فَلَهُ خير منها